بوك تو 65. بش خمسة وستون, خمسة وستون. ردت النفي اثنان النفي اثنان يزوك ما؟ هل الخاتم غالي الثمن؟ هل الخاتم غالي الثمن؟ هاير، سادج يزاورو لا، يكلف مئة يورو فقط لا، يكلف مئة يورو فقط أما بند سادج اللي وار لكن معي خمسون فقط لكن معي خمسون فقط عزيز هل صرت جاهزاً؟ هل صرت جاهز؟ لا ليس بعد. لا ليس بعد. أما همن هازر ألورم. لكن سأجهز حالا؟ لكن سأجهز حالاً. هل تريد مزيداً من الشوربة؟ هل تريد مزيداً من الشوربة؟ غير. لا. لا أريد أكثر. لا. لا أريد أكثر. أما بير ما لكن آيس كريم آخر. لكن آيس كريم آخر. منذ متى أنت هنا؟ هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ لا، صار لي شهر واحد. لا، صار لي شهر واحد اما شمددا بيرچوك انسان تانيورم وقد صرت اعرف الكثيرين وقد صرت اعرف الكثيرين يارن اوه قد اتجاك هل تسافر غدا الى داركم هل تسافر غدا الى داركم لا، فقط في العطلة الأسبوعية. لا، فقط في العطلة الأسبوعية. أما ده حظر ولكني سأرجع يوم الأحد. ولكني سأرجع يوم الأحد. yetişkin mi? هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ لا، دها 17 سنة. لا، هي الان بلغت السابعة عشرة. لا، هي الان بلغت السابعة عشر. أما شِمْدِدَن، ارْكَك ارْكَدَشِيْ ولكن قد صار sadiq kitaplara bakmak ve en yeni versiyonu indirmek için wwwbook ziyaret edin